قال ابن عباس المؤمن تشهد له البقعة تبكي عليه ممشاه ومنامه ويبكي عليه مقعده قالوا من هذا يا ابا عباس قال من قوله فما بكت عليهم السماء والارض وما كان منظرين فما دام ما بكت على اوليك بالمفهوم تبكي على الاولياء ثم نقول نذكر بالحديث من بنى لله بيتا ولو كمفحص سكطاه بنى له الله بيتا في الجنة فهنيئا لمن بنى البيوت وعمرها بذكر سبحانه وتعالى وبالصلاة وبالقرآن وبالمواعب وبالدروس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 وإن شاء الله له بيت في الجنة فقام تاج المفرسات قال سمعنا أنه بيت في الجنة في الحديث لكن من يضمن لي هكذا التاجر يقوله قال نبي حاتم تريد ضمان على الله قال أريد ضمان على الله قال أنا أضمن لك أن لك إذا بنيت لنا مسجد يظلنا من الشمس ومن المطر قال اكتب لي كتاب قال اكتب لك على الله قال اكتب لي على الله قال عطوني ورقه سلم فكتب هذا ما ضمنه عبد الرحمن بن أبي حاتم على الله الواحد العاتم